غير المغضوب عليهم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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم <تصفيق> الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سيالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي قلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم سمع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 وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاهع يدعون ربهم خوفا وطبعا ما رزقناهم فقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوان زلن بما كانوا يعملون وان الذين فسقوا فمأواهم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 في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنت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 للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأمرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيلا يشرب بها عباد الله وفكرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاء بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وذلها قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان بزاجها زنجبيلا ويسقون عيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم وندان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلوا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثيابس سِنْدُ حُضْرٍ وَاسْتَبْرَقُ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا